وأصلي وأسلم وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة والذين تدارسوا فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى ونحن حفظكم الله في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر وقد بدأنا الحديث عن قضية الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر وقلنا حفظكم الله إن الأسباب عند أهل السنة والجماعة لا تعد أن تكون أسبابا والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأسباب وأمرنا أن نعمل بما أباح لنا منها والاعتماد عليها شرك في التوحيد وتركها قدح في شرعي والقول بأنها ليست بأسباب نقص في العقل كما مرنوا على في درس الماضي حفظكم الله تعالى وسمعتم حفظكم الله ما يتعلق المرات في القرى القدر الأربعة بقي حفظكم الله حفظكم الله عند قوله لا يكون من عباده قول ولا عول وقد قضاه وسبق علمه به من المسائل التي يطرح حفظكم الله تعالى ورعاكم ما يتعلق بقوله ما الإنسان مسير أم مخير عندنا ثلاث خيارات الإنسان مسير مطلقا الثاني مخير مطلق أن الثاني هناك تفصيل الإنسان مسير في أشياء لا يحاسب عليها لا ثواب ولا عقاب ومخير في أشياء يقوم عليها الحساب والثواب والأولى أن يعبر باللفظ ويقول في كل إنسان ميسر خلق له الأولى أن يعبر باللفظ الشرعي يقال كل إنسان ميسر خلق له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا الحديث حفظكم الله من اعظم ما يبين للمسلم في حياته ماله ما يوم القيامه اعملوا فكل ميسر لما خلق له لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها اعملوا فكل ميسر لما خلق له إن حبب الله عز وجل إلى قلبك الإيمان وزينه فيه ويسأل الله عز لك عمل الصالحات فأنت إن شاء الله الجنة, في الجنة وإن كانت الأخرى فالأخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا خضر الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وبارك الله في شيخنا يقول المؤلف يضل من يشاء فيخضله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقين أو سعيد نعم هذه المسألة حفظكم الله تعالى ورعاكم تسمى في كتب أهل السنة بمسألة الهدى والضلال الهدى والضلال أهل السنة والجماعة يعتقدون حبيبكم الله تعالى أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى يهدي سبحانه وتعالى من يشاء إلى الصراط المستقيم منة منه وفضلا ويضل من يشاء سبحانه وتعالى حكمه منه وعدلا اهل السنه والجماعه يقولون الله عز وجل يهدي من يشاء من نث منه, منه فضل ويضل سبحانه وتعالى من يشاء حكمه منه وعدلا لان الله عز وجل حكيم والحكيم وحفظكم الله لا يامر الا لحكمه ولا ينها إلا لحكمه ولا يخلق إلا لحكمه فمن هداه الله عز وجل فبمحض رحمته سبحانه وتعالى وفضله ومن أضله سبحانه وتعالى فبمحض حكمته سبحانه وتعالى وعدله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولذلك يسال اهل الايمان ربه الهداية في اناء الليل واطراف النهار اهدنا الصراط المستقيم يسأل اهل الايمان الله عز وجل الهدايه اناء النهار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا الصراط المستقيم وحفظكم الله الله عز وجل جعل للهداية إليه أسبابا من أعظمها تدبر كتاب الله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتفكر في آياته سبحانه وتعالى الشرعية والكونية إذن من هداه الله عز وجل فبفضله ولذلك لا بد أن تسأله سبحانه وتعالى الهداية والإعانة عليها والثبات عليها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب وسطبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القوص للقلوب عن معاصيك قال قلوب ابن آدمين وسبعين من أصابع الرحمن يقلبوا كيف يشاء وأعظم أسباب الضلال نعوذ بالله من العراض الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعلمه قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى كذلك نعوذ بالله من الضلال من أعظم أسباب الضلال نعوذ بالله من ذلك الاستشراف للفتن قد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال من استشرف لها تستشرفه وفي الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل أؤمن ويمسي كافرا ويمسيون ويصبح كافرا نعوذ بالله من ذلك إذا حفظكم الله من هداه الله عز وجل فليشكر الله على هذه الهداية والله لا بحولنا ولا قوتنا سأل الله الثبات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاد نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وفيما يتعلق وحفظكم الله بأنواع الهداية في باب القضاء والقدر فإنها نوعان النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد وهي في كل دائية إلى الخير الله عز وجل يهدي بمعنى يدل ويرشد والأنبياء يهدون بمعنى يدلون ورشدون قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال أبو بكر رضي الله عنه في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هاد يهدي الطريق وكذلك كل من داع إلى خير فهو يهدي إليه النوع الثاني هداية التوفيق والقبول وهي خاصة بالله عز وجل قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذن هذا نوعان من نوع الهداية نوعان هداية الرسول والقبول ومثل هذا حفظكم الله فيما يتعلق بالمشيئة قد يقال إن المشيئة مشيئتان مشيئتين مشيئتان إن المشيئة مشيئتان المشيئة العامة وهي الإراءة الكونية فهذه لا تعصى ولا تخالف والمشيئة الخاصة وإيرات الشرعية وهذه التي تعصى وتخالف وتطاع وتوافق قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهنا عبر الشيخ وحفظكم الله باللفظ الشرعي فقال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سوق من علمه وقدره يعملوا فكل ميسر لما خلق له لأن الله عز وجل خلق للجنة خلقا فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جعلني وياكم منهم ونعوذ بالله من الأخرى وخلق للنار خلقا فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في, في اللوح المحفوظ نعوذ بالله من النار يعملوا فكل ميسر لما خلق له قدر الله أنك من أهل الجنة يسر الله لك عمل أهل الجنة قدر الله الأخرى فالأخرى تماما مقابلها من شقي وسعيد تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لاحد عنه غنا أو يكون خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد هذه المسألة ستسمى في كتب أهل السنة مسألة خلق أفعال العباد لأن المعتزلة يقولون لا قدر والعبد يخلق فعله هؤلاء يسمون القدرية منكرة الخلق لأن الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر ثلاثة أنواع أولها القدرية منكرة العلم الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف كما في حديثي يحيى بن يعمر عند الإمام مسلم قال إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر ذل عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرنا الله أني بريء منه وأنهم برآه مني وهذه الفرقة يقول علماء الفرقة أنها قد انقرضت وانتهت لا وجود لها القدرية الأولى منكرة العلم يقول على أنها قد انتهت قررت أما القدرية الثانية التي متعلقة بهذا درسهم القدرية منكرة الخلق وهم المعتزلة من نحوهم يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله زعموا أن الله منزه عن خلق هذه الذنوب والمعاصي ولذلك صنف علماء أهل السنة والجماعة الموصنفات ككتاب خلق أفعال عبادنا محمد بخير رحمه الله تعالى بيّنوا فيها ابن سكت أن الله عز وجل خلق العبد وفعله وقد ذكر حفظكم الله بعض العلماء مناظرة بين بنيوثبتوا الإرادة الكونية له سبحانه وتعالى ويثبت الخلق له وبين من ينفي هذا يقول قال بعض أهل الاعتزال سبحان من تنزه عن الفحش يعني الله منزع عن خلق هذه الذنوب والمعاصي فقال العالم المثبت سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال النافي يحب ربنا ان يعصى فقال المثبت ويعصى ربنا عنوه همتم هذا معنى قوله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى لكن هنا قضية هامة جدا جهلها هؤلاء المتكلمون وهي ان الارالة الكونية لا تستلزم المحبة الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة قد يريد الله عز وجل الأمر كونا لكنه لا يحبه يريده ويخلقه ويكتبه لكنه لا يحبه سبحانه وتعالى بخلاف الإرادة الشرعية فإنها تستلزم محبة المراد فهؤلاء ظنوا أن كل ما أراده الله كنفه يحبه. ولذلك أنكروا إراءة الله عز وجل أنكروا إراءة الله عز وجل إذا الحفظكم الله ليس كل ما أراده الله عز وجل كون يحبه فهو سبحانه وتعالى أراد كون وقوع هذه المخالفات وخلقها سبحانه وتعالى وهو يكرهها ثم قال أو يكون لأحد عنه غنى يعني تعالى أن يكون لأحد عنه غنى فيخلق فعله بنفسه ولذلك ورد عند الإمام الحد رحمه غيره القدرية مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم القدرية مجوس هذه لأن المجوس يقولون بالأسرين النور والظلمة وهؤلاء مثلهم يقولون بالأسرين العبد يخلق فعله أو يكون خالقا لكل شيء هذه العبارة حفظكم الله بعض شراح هذه التي يقولون فيها نقص هذه العبارة وبعضهم يعني يغير فيها بعض الشيء أو يكون خالقا يعني تعالى أن يكون أحد خالقا لكل شيء تعالى أن يكون أحداً أحد خالقا لكل شيء وبعض يحذف كلمة ويكون منها يحذفونها تماما يقول, يقول أحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العالمين وبعض يحذف أو يكون الثانية لأن هذه قالوا من تصرف بعض النساخ فتكون العبارة كما يلي أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء يعني حال كونه خالقا لكل شيء ثم استأنفوا بقول ألا هو رب العباد ورب أعمالهم وبعضهم يحذف هذه الفاصلة بين شيء وألا هو يقول أو يكون أحد خالقا لكل شيء إلا هو ثم يضع الفاصلة والعبارات كلها محتملة والمراد نفي وجود خالق مع الله عز وجل هذا هو المراد نفي وجود خالق مع الله عز وجل وإثبات أن الله عز وجل هو الخالق العباد وأعمالهم والله خلقكم وما تعملون رب العباد يعني خالق العباد ورب أعمالهم يعني خالق أعمالهم فهو سبحانه وتعالى ربنا خالقنا ومالكنا ومدبرنا سبحانه وتعالى ورب أعمالنا يعني خالق أعمالنا والمقدر لحركاتهم وآجالهم فهو سبحانه وتعالى الخالق المقدر والعبد فاعل على الحقيقة الله عز وجل خالق على الحقيقة ومقدر على الحقيقة والعبد فاعل على الحقيقة بإرادة كاملة لكنها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية وفي هذا رد على الفرقة الثالثة وهم الجبرية رد على الفرقة الثالثة وهم الجبرية إذن المخالفون لأهل السنة ثلاث فرقنا الأولى القدرية الأولى منكرة العلم والثانية القدرية منكرة الثالثة الجبرية, الجبرية إذن الله عز وجل خالق على الحقيقة ومقدر على الحقيقة والعبد كذلك فاعل على الحقيقة وله إرادة ومشيئة تليق بالعبد لكنه لا يخرج مع هذا عن إرادة الله الكونية وهل يخرج العبد عن إرادة الله الشرعي أم لا يخرج بلى يخرج فإن وافق مراد الله شرعي أثيبا وإن خالف مراده شرعي عوقبا لأن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على موافقة الإرادة الشرعية للإرادة الكونية للإرادة الكونية وأعظم علاج لمن وقع في قلبه شيء في باب القضاء والقدر بأن سأل لماذا هدى الله فلان ولماذا أضل الله فلان نحو ذلك من الكلمات الخطرة التي ظاهرها معارضة الحكيم بوهم وظن بارد أن يقرأ المسلم قول الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى فهذا الخلق أحبة الفضلاء خلقه وحده سبحانه وتعالى فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وعقولنا لا تدرك كثيرا من فعل وأمر حكماء الخلق فكيف تستطيع أن تحيط بإدراك حكمة الخالق سبحانه وتعالى ولذلك على المسلم أن يجتهد في إنقاذ نفسه بفعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الطاقة وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتجادلون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية قال فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أم بهذا ووكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه قال فكف القوم وقفوا وانتهوا فهموا أننا لا يمكن أن نعرف ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ لكن عندنا هذا القرآن وهذه السنة فيها أوامر وفيها نواهي نعمل بالأوامر على قدر الطاقة ونسأل الله القبول ونبتعد عن هذه النواهي ونسأل الله عز وجل العافلة والتوبة والغفران هذا الذي يعني يقف عنده علماء وأهل السنة في باب القضاء والقدر أما الخوض فيه فهو من أعظم ما يورد على المسلم الشبهات نعوذ بالله منها فذكر بعض العلماء ان بعض اهل البدع والشبه قال كيف يضل الله عز وجل ثم يدخل من النار قال لا يوصل وما يفعل وهم يسالون وما ادراك ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ ما أدراك, ما ادراك ما تعرف ما تعرف, ما تعرف ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل تدرجه والباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة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 الإيمان بالرسل هو الركل الرابع من أركان الإيمان والذي لا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بهم جميعا إجمالا في من أجمل وتفصيلا في من فصل فعلى المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه من رحمة الله عز وجل بعث هؤلاء الرسل إلينا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والرسل حفظكم الله جمع رسول والأنبياء جمع نبي وهل هناك فرق بين النبي والرسول قولان للسلف رحمهم الله تعالى بعض السلف لا يرون فرقا بين النبي والرسول وبعضهم يرى التفريق بين النبي والرسول واختلفوا حفظكم الله في حقيقة الفرق بينهما وأشهر الفروق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على وجه الجزم والقطع وإنما أستحب له أن يبلغ أو شرع له أن يبلغ والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ على وجه الجزم والقطع وجب عليه يبلغ وبعض العلماء يرى هذا الفرق غير دقيق ويقول الفرق بين النبي والرسول هو في نفس الأمة المبعوث فيها فإن كان شرع من قبله باق وما نسخ هذا الرسول شيئا فهو نبي وإن كان شرع من قبله قد انتهى أو جاء ناسخا لمن قبله فهو رسول والله أعلم هكذا قالوا وضربوا على هذا مثلا بأنبياء بني إسرائيل كانت بني أسرة سوسم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا لا نبي بعدي قال لإقامة الحجة عليهم وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قطع حجة العباد عليهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة فأولا فطرهم على التوحيد قال تعالى فآقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن نوتهم الشياطين واجترتهم عن دين الله الحجة الثانية الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم عندما أخرجهم أمثال الذري من ظهر آبيهم آدم عليه السلام وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع شيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث وبيّن صحته في كتابه المعاري جزاه الله خيره ورحمه ورحمته واسعة لكن هاتين الحجتين عذر الله عز وجل من لم يؤمن بسببها إن لم تبلغه دعوة الرسل وجعل عماد الثواب والعقاب على بلوغ دعوة الرسل قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا بعث الله عز وجل الرسل فمن أطاعهم فإن الأمرين الأولين من أعظم ما يعين على إطاعة الرسل الفطرة والمثاق يعيناني على طاعة لأنك تجد في نفسك قبولا لدعوة الرسل عليه الصلاة والسلام ومن لم يؤمن فإنه سيؤاخذ من لم يؤمن سيؤاخذ بالفطرة وبالمثاق وبترك دعوة الرسل ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسأله قال يقال لأهول أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا ومثلها معا كنت مثلا بها قال نعم قال فيقول له قد منك ما هو أهول من ذلك وأنت في صلب أبيك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك لقامة الحجة عليهم لأن الإنسان صاحب حجة وجدل كما قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولذلك يقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن الأدلة على أن الإنسان أكثر شيء جدلا أن الناس بعد الصراط يحبسون في القنطرة حتى تهذب نفوسهم وتزال أضغانهم ويسامح بعضهم بعضا وكذلك آخر أهل الجنة دخولا رجل تعرفون قصته آخر ما يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين يجادل آخر شيء يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيضحك الله عز وجل فالإنسان صاحب جدل سبحان الله ولذلك بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين أما عدد الرسل فكثير لا يعلمه إلا الله عز وجل جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء مئة وعشرون ألف نبي مئة وعشرون ألف نبي في بعض الأحاديث كان في سادي مقال إلا أن بعض العلم يحسنه وأن الرسل منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا أما المذكورون في القرآن فهم قليل جدا 25 نبي ورسول في 25 فقط ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى في تلك حجتنا اتينا ابراهيم على قومه وذكر البقيه متفرقين وقد نظمهم الشهر بقول في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عشر ويبقى سبعه وهم إدريس هوج شعيب صالح وكذا ذو الكفر آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وعليم جميعا والسلام وسلم كثيرا والمسلم مأمور بالإيمان بكل من قص الله عز وجل على وجه الإجمال والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء ولذلك اليهود والنصارى كفار لأن اليهود كفروا بنبوة عيسى والنصارى كفار لأنهم كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم بين أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون على وجه التفصيل الإيمان بالأنبياء قبله على وجه الإجمال أما الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما على وجه التفصيل اولا الإيمان بنبوة ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم الثاني الإيمان بحقوق الواجبة علينا الثالث الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم للثقلين الجن والإنس الرابع الإيمان بأنه ختم الله عز وجل به الرسالة والرسالات فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم يقول هنا ثم ختم يعني الله عز وجل, الله عز وجل الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسلما كثيرا فجعله آخر المرسلين وهو آخرهم وأفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهذا وصفه في القرآن وصفه في جميع الكتب السابقة وكل الكتب السابقة وصفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة وأنزل عليه كتابه الحكيم معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المعجزات لأنها كلام الله عز وجل ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم ما من نبي الا وقد اوتي من الايات ما امن على مثله الناس وانما كان الذي اوتي توحيا وحاه الله لي واني لارجو ان اكون اكثرهم تابعه وهو كذلك صلى الله عليه واله وسلم ومن هنا حفظكم الله نعرف فضل الله عز وجل علينا نحن معاشر المسلمين فإن من أعظم أسباب الدعوة إلى الإسلام وجود هذا القرآن بين أيدينا غضا طريا به ندعو إلى الله وبه نرد عن دين الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي أقوم قال وشرح به دينه القويم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما فرطنا في الكتاب من شيء من أراد أن يعرف حقيقة الإسلام فعليه بالكتاب والسنة وهدى به الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو القرآن أو هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الإسلام والقرآن من أعظم أسباب الهداية إلى هذا الصراط المستقيم القرآن من أعظم أسباب الهداية إلى حب القرآن وإلى تعظيمه وإلى تدبره والعمل به ومن أعظم أسباب الهداية لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أعظم أسباب الهداية إلى دين الإسلام ولكن حال بيننا وبين الاستفادة منه حوائل نعوذ بالله منها وصرفنا عنه صوارف كما قال عثمان رضي الله عنه والله لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا وقرأ بعض وجول سائع عمر رضي الله عنه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا قفالها فقال شاب من شباب الأنصار إي والله يا ربي على قلوبنا قفالها وإن مفاتيحها بيدك اللهم فافتع قلوبنا لفقهك أو لفهم كتابك فأعجب عمر رضي الله عنه ونحن نقول ما قال هذا الشاب اللهم إن على قلوبنا أقفالها اللهم إن مفاتيحها بيدك اللهم افتح قلوبنا لفهم كتابك والعمل به حوائل تحول حفظكم الله دون فهم وتذب الكتاب من ذلك الهوى والتعصب ومن ذلك الإعراض وعدم التدبر فمن أراد حفظكم الله تعالى خير الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن عليه بهذا القرآن يتدبر ويعمل على, على قدر الطاقة ويتروه أناء الليل وأطراف النار صلى الله يرزقنا ذلك حيقي نعم السلام عليكم وبرك الله في علمكم يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون نعم الإيمان باليوم الآخر يحفظكم الله تعالى هو الركم الخامس من أركان الإيمان والمصنف رحمه الله تعالى هنا نثر هذه أركان نثرا ولم يراعي ترتيب الحديث وإنما راعى علاقتها بالله عز وجل قربا وبعدا فبدأ بأسماء الله وصفاته ثم بقبائه وقد ثم برسله ثم ختم حفظكم الله بالإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر باليوم الآخر يشمل الإيمان بمقدماته الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بمقدماته ومن مقدماته حفظكم الله تعالى الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى آياتها وعلاماتها وأماراتها الدالة على إمكانية وقوعها أو الدالة على قرب وقوعها وقد استلح العلماء رحمهم الله تعالى على تسمية الآيات البعيدة من قيام الساعة نسبيا بأشراط الساعة الصغرى واصطلحوا كذلك على تسمية الآيات القريبة من وقوعها نسبيا بأشراط الساعة الكبرى وقد جاءت هذه الأشراط في الكتاب والسنة وصنف العلماء رحمهم الله تعالى المصنفات فيها تحت ما يسمى كتاب الفتن او الفتن وأشراط الساعة وهي كثيرة جدا لكن أهم الكبار منها أهم الكبار منها خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج النار وظهور الشمس من المشرق وظهور الدابة وهذه الآيات الكبرى والعظمى متقاربة بل يقول العلماء لا يدرى أولها من آخرها كأنها خرزات سبحة إذا انقطعت لا يدرى أولها نزولا لأنها متقاربة متقاربة وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل استعادة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة, في كل صلاة ونحن نستعيذ مما أمرنا النبي وأن الله نقول اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان كذلك بما يتعلق بمسائل القبور من فتنة القبر ومن عذابه ونعيمه أهل السنة والجماعة يجعلون هذا في عقائدهم يؤمنون بفتنة القبر وهو السؤال القائم على من يموت كل يسأل في قبر من ربك وما دينك ومن نبيك ويترتب على هذا الجواب الثواب والعقاب في القبر فالقبر عند أهل السنة كما دلت على ذلك النصوص إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة أربع أمرنا أن نستعيذ بالله منها في كل صلى الله عليه وسلم إني أعوذكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وهي واقعة على الحقيقة والسؤال في القبر للروح والجسد السؤال في القبر للروح والجسد وإن كانت الروح تطغى الروح في القبر طاغية على الجسد لكن السؤال واقع عليهم كما أن الجسد في الدنيا طاغ على الروح والنعيم والعذاب عليهما في الدنيا وكذلك النعيم والعذاب في القبر عليهما على الروح والجسد فان قيل كيف يقع العذاب والنعيم على جسد بال الجواب هذا خبر من خلقه الذي خلقه أخبراً أنه يعذبه ويلحمه وهو الله أعلم أعلم سبحانه وتعالى بطريقة صال العذاب والنعيم وهذا له نظائر قال العلماء فالإنسان قد يكون نائماً في بيته بجوار أهله ويرى روية طيبة والعكس وأهل لا يشعرون بهذا ونحن حفظكم الله تعالى مرنا بأطوار كنا نطفا نناعم ونعذب فمضغا نناعم ونعذب فعلقا نناعم ونعذب وكذلك أصبحنا عظاما ثم كسى الله العظام لحمى هذه النطفة ليحيوا لميته حياة تليق بها لو كانت النطف ميتة ما خلق ما استطعنا أن يتكون هذا الخلق العجبي وما خلقنا الله عز وجل لكن هذا هذي انتوقتا الله خلقها واحيا حياة تليق بها ومنها من يس climbed من يموت فهل أحد يذكر فلما كان نطفا أحد يذكر كنا نطفا يا حبي هل من كنا من يذكر وحاله عندما كان نطفة ما أحد يذكر لكن كنا نضفه ناحيه حادث طريق بنا وكذلك مضغ وكذلك علاقه وكذلك يضر في وقت اسماعيل جنذ فيار حام هذا واقع وله نظائر هذا واقع وله نظائر قال وان الساعه اتيت لا ريب فيها الساعة اسم من اسماء يوم القيامة وقد جمع العلماء لذلك لاكثر من سبعين اسما وكثرة الأسماء تدل على عظمتها وأهميتها وخطورتها سماها الله عز وجل اليوم الآخر وسماها القيامة والساعة ويوم التغاب والحاقة والقارعة يعني جمع العلماء لها أكثر من سبعين اسم صحيحا وتعدد أسماء شيئا تدل على ما يدل على ماذا على أهميته لا ريب فيها لا شك فيها وأن الله يبعث من يموت إذا حفظكم الله أول أمور الآخرة النفخ وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد النفخات على ثلاث أقوال فمنهم من توقف وقال لا ندري أن نفختان أم ثلاث ومنهم من قال بل نفخات ومن قال نفختين إذن كم قول ثلاثة أقوال السلف رحمهم الله تعالى منهم من لم يجزم بعدد معين ومنهم من قال نفخات ثلاث ومن قال نفخات ثلاث نفخة الموت ونفخة البعث وأهل السنة والجماعة يؤمن بالسور وأنه قرن عظيم ينفخ به ملك موكل به إذا نقف عند هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله, الله عليه وسلم للمزيد من الصوتيات بارك الله فيكم يرجى زياره موقع ميراث الانبياء www.mirath.net وجزاكم الله خيرا